والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم في أفوسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا توعدوهم سرا ولكن لا توعدوهم سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة نکاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 أو تفرضوا لهم فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُمْ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ إلا أو يعفو، والذي بيده عقدة نكاح، وأن تعفو أقرب للتقوا، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير.